ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي قد نذرت أن تحج فتوفيت ولم تحج أفأحج عنها فقال لها صلى الله عليه وسلم نعم أرأيت لو أنه قد كان على أمك دين أكنت قاضيته فقالت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقضوا الله, أقضوا الله فإن الله الله أحق بالوفاء يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمثاله أنه ما من حق وما من واجب يجب للعباد إلا والله تعالى أولى به وبما أننا قد وقفنا مليا وتحدثنا سويا عن منزلة الآداب في الإسلام نذكر دائما بهذه الحقيقة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو أن الله تعالى أحق وأولى من تؤدب معه سبحانه وتعالى وإن رأس الأدب كله كما ذكرنا في لقائنا الأخير في بيان الأدب مع الله العلي القدير أنه مختصر في عبارة سهلة يسيرة وهو مراقبته عز وجل في السر والعلم أن تراقب الله عز وجل في السر والإعلان وفي جميع الأحوال إذ ذاك هو غاية الإحسان الذي أمرنا الله به في كتابه ومحكم خطابه فقال أحسنوا إن الله يحب المحسنين وما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه المراقبة هي تفسير الإحسان حيث قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وكيف لا تجب علينا مراقبة المولى أزوجل في كل شيء في كل حين ومن أسمائه الحسنى وصفاته العلاى والشهيد والحفير والعليم والسميع والبصير وغيرها من الأسماء الحسنى التي لو تأملناها مليا لخررنا سجدا وبكيا لأننا ما قدرنا الله حق قدره وما ذكرناه حق ذكره كيف لا يجب علينا ذلك والله تعالى يقول إن الله كان عليكم رقيبا كيف لا وهو يقول وكان الله على كل شيء رقيبا كيف لا وهو يقول وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى وهو يقول يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور كيف لا وهو يقول وما تكون في شأن وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل أي اي عمل تفعله واي عمل تعمله الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعجب عن ربك أي وما يبعد عن ربك من مثقال ذره النمل الصغير وما يعجب عن ربك من قال ذرة أي في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين كيف لا وهو سبحانه وتعالى يقول إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير كيف لا وهو يقول يعلم ما يدج في الأرض وما يخرج منها أي شيء يدخل الأرض أو يخرج منها يعلمه وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم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 آيات بينات أيها المؤمنون والمؤمنات أبكث الأسود من الرجال وتصدع وتشقق لها أعتى الجبال فحق لكل مؤمن تقي ولكل عابد نقي أن يتذكر أن الله معه حيث كان وأنه يراقبه في كل زمان ومكان ذلك أجدر وأحرى أن يراقبه ويحسن التصرف أمامه وبين يديه وإذا تاب أو قصر, أو قصر وإذا أذنب أو قصر تاب جاء إليه. هذا هو المراقبة ليست المراقبة أن لا تعصي الله أبدا ليست المراقبة أن تصير ملكا من الأملاك أو نبيا مرسل من الرسل الأطهار بل كلا إن المراقب حتى ولو عصيت فإنك ترجع وتتوب إلى الله عز وجل لأن الذي لا يتوب ويبقى على تقصيره وعلى الذنوب فذلك لم يراقب الله عز وجل في ذلك وأعظم مظاهر المراقبة ما تحدثنا عنه في لقائنا الأخي وهو أمر لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل وهو الإخلاص أمر لا يمكن لأحد أن يضطر عليه سوى الله تبارك وتعالى لذلك هذه الأمور الخفية ينبغي للمسلم أن يتذكر أنها أعظم بلية الاخلاص وهو إخلاص القول في لله في القول والعمل والنجات من كل شرك صغيره وكبيره ومنه الرياء الذي ما خاف صالحا على نفسه من شيء كما خاف على نفسه من الرياء في الأقوال والأعمال كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم جعله أعظم فتنة وأكثر شرا من فتنة المسيح الدجال فتنة المسيح الدجال قد تقيك منها أشياء لو دخلت مكة والمدينة ربما كان ذلك سببا من العصمة منه لو توفيت الآن ما أدركك المسيح الدجال المصيبة العظمى التي تبقى معك كل حين هو هذا الرياء الذي يخترج صدرك في كل حين وأوامك في لقائنا الأخير تكلمنا عن ثمرتين عظيمتين وسببين عظيمين يجعلنا نتحدث عن الإخلاص أولهما أن الإخلاص شرط في قبول العمل والثاني أنه شرط للنجاة من عذاب الله عز وجل ورأينا الحديث الرهيب في بيان أول من تسعر بهم النار رجال حملوا على أكتافهم أعظم الأعمال رجال حملوا أعمالا لم تستطع الجبال أن تحملها ذاك ينفق ما له كله وذاك يبذل نفسه لله والثالث يصهر الليالي الطوال ليحفظ كلام الرحمن ويتعلم ما أنزله الرحمن هؤلاء إن خالق أعمالهم الرياء كانوا أول من تسعر بهم النار فأدعو نفسي وإياكم اليوم أيها المؤمنون والمؤمنات لنواصل سيرنا في هذه الحدائق الغناء من كتاب ربنا رب السماء وسنة النبي صيد الأنبياء نتجول وإياكم في رحاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عسان أن نقططف بعد الثمرات فنتذوق طعمها ثمرات أعدها الله لمن أعدها للمخلصين له في الأعمال والمبتغين وجه فقط في الأقوان والأفعال من أعظم هذه الثمرات أيها المؤمنون وإن شئت فقل إنها بركة من بركات الإخلاص بركة من بركات الإخلاص بمعنى شيء يسير يفعل ما لا يفعله الشيء الكثير الإخلاص يفعل ذلك هذا هو معنى البركة كما نقول في الأموال هناك بركة في الرزق أي تأكل من هذا الرزق الشيء الكثير وهو في الحقيقة في الظاهر شيء قليل كذلك الإخلاص قد يستقله بعضنا ولكنه يعمل ما لا تعمله كثير من الأفعال البركة أو من بركات الإخلاص هو أنه يبلغ بك أيها المؤمن أو تبلغ به أيها المؤمن ما تبلغه من الأعمال وهذا من عجيب أعمال القلوب في الحقيقة من عجيب أعمال القلوب خاصة للإخلاص أنك أيها المؤمن ترى نفسك ترى نفسك يصلك الثواب الجزيل والعطاء الجميل من الله الجليل سبحانه وتعالى وأنت أين قابع في بيتك قابع في بيتك لا تحرك ساكنا والأجر يصل إلى ديوانك الأجر يكتب في كتابك ولن يضيع الله تبارك وتعالى لك شيئا من ذلك إذا كنت مخلصا فانظر إلى النية الصالحة والإخلاصة كيف يصل بك وفي المقابل أيضا رتب العقاب الشديد وأعظم الوعيد لمن حمل في طياته وحمل في قلبه النيات الفاسدة أقول النيات أي الشيء الذي يهم به شيء الذي يعزم عليه الشيء الذي لو حيل بينه وبينه لفعله إليك مثلا في التبرعات والصدقات وصلة الأرحام التي أوجبها رب الأرض والسماوات ترى وتسمع حديث الإمام الترمذي عن أبي كبشة الأناري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم حديثا فاحفظوه هو يقول ذلك فهل حفظناه أحدثكم حديثا فاحفظوه ألا إنما الدنيا لأربعة نفر أي الناس في هذه الدنيا أربعة أنواع عبد آتاه الله علما ومالا آتاه الله علما ومالا فهو ينفقه في سبيل الله ويتق فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا قال فذاك بأفضل المنازل نور على نور والثاني عبد آتاه الله علما ولم يرزقه مالا فقال أو فهو يقول لو أن لمالا لعملت مثل عمل فلان أي لأنفقته في سبيل الله لتصدقت به ولصلت به رحم ولا علمت لله في حقه قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته وهما في الأجر سواء وهما في الأجر سواء وهذا من عجيب النيات الصالحة الإخلاص أنك تريد العمل لله عز وجل وعبد الثالث أتى الثالث وعبد آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه لا يتق فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لليه في حقا فذاك بأخبث المنازم منفقه من هنا وهناك في المغريات والملهيات والشهوات والنزوات بقي نوع رابع قال وعبد لم يؤته الله علما ولا مالا ظلمات بعض وفوق بعض فهو يقول لو أن لمالا لعملت مثل عمل فلان أي رب ثالث أي لفعلت مثل ما يفعل لا أتق فيه الله ولا أصل فيه الرحم ولا أعرف الله في حق قال فهو بنيته وهما في الوزر سواء فهو في وهما في الوزر سواء هذا في باب الصدقات والتبرعات فانظر إلى الإخلاص ماذا فعل الإخلاص مو بس تأخذ الأجر على عملك بل إنك تأخذ على أجرا على شيء لم تعمله ولكن أخلصت النية للا تريد أن تعمل ولو سبح لك وحيل بينك وبنعم لعمل هذا في باب الصدقات والتبرعات فانظر إلى أعظم الأعمال الجهاد في سبيل الله جاء في سبيل بذل النفس رخيصة بين ايدي الله جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة فقال طبعا كلام لم يسمع به الصحابة من قبل رضي الله تعالى صحيح أنهم تعجبوا منه لكنه أفرحهم أدخل على صدورهم الصرور وأثلج لهم الصدور فعندئذ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم إن أقواما بالمدينة وفي رواية إن إخوانا لنا في المدينة ما سلكنا شعبا أي طريقا بين الجبال ولقطعنا واديا إلا وهم معنا فتعجبوا كيف هم معنا وهم بالمدينة فقال عليه الصلاة والسلام حبسهم العذر أي هم معنا الآن يجهدون إنهم الآن معنا يقاتلون إنهم معنا الآن يسلكون هذه الشعابة ويقطعون هذه الهديان ولكنهم حبسهم العذر فهم بنيتهم يريدون ذلك وانظر إلى النوافل مثلا في الصلوات رأينا مثالا في الصدقات رأينا مثالا في الجهات نرى الآن مثالا في الصلوات ونقصد تلك النوافل الطيبات والأعمال الصالحات استمع إلى ما رواه الإمام بن ساق عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه في, في الليل من أتى فراشه وهو ينوي ضع صدرا على كلمة ينوي وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه فنام حتى أصبح قال فكتب له, له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل سبحان الله هو نائب ولكن يكتب له أجر قيام تلك الليلة لأنه نواها وكان نومه ذلك صدقة عليه من ربه عز وجل وإن أردت في الحج والعمر فاستمع إلى ما رواه أبو يعلى في مسنده بسنة صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات ولم يحج ولم يحج كتب له أجره إلى يوم القيام إلى يوم القيام ومن خرج معتمرا فمات ولم يحج كتب له أجر عمرته إلى يوم القيام فما على المؤمن أيها الإخوة ما على المؤمن إلا أن ينوي فعل الخيرات والإخلاص فيها لرب الأرض والسماوات فإنه وعاملها, فإنه وعاملها في الأجر سواء ويحضر عليه أن يحضر من أن ينوي فعل السيئات وارتكاب المنكرات والموبقات فإنه وعاملها في الوزر سواء إذن فهذا من بركات الإخلاص انك تصل بنيتك وباخلاصك ربما شيء لا تصلها بعمالك ومن بركات الاخلاص ايضا ان الاخلاص عصمه من الوقوع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن عصمه الإخلاص عصم يعصمك الله تعالى به من أن تقع في الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا شك أن هذا يمس كثيرا منا لأنه ما من أحد منا إلا هو ما بالي من المتذبذبين ما بالي احيانا أشعر بأني من المتقين الصالحين وأحيانا أشعر بأنني من الفاجرين ما هو سبب ذلك استمع إلى هذا الأمر اعلم أن صنائع المعروف تقي مصارع الشيء لا شك قاعدة عامة صنائر المعروف تقي مصارع السوء وعندما أقول مصارع السوء أرجوك أن لا يلتفت ذهنك إلى الأموال هلاك الأموال والأولاد وغير ذلك من الدور والقصور لا أعظم مصيبة أظل إنها المصيبة في الدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تجعل مصيبتنا في ديننا أعظم مصيبتنا لك أن يحال بينك وبين ربك أن يحال بينك وبين صلاح قلبك أن يحال بينك وبين نور دربك أعظم شيء هو ما يمس هذا الأمر هو الدين فيأتي الاخلاص يأتي الإخلاص إن كنت صحيحا مبتغيا وجه الله فوالله إن الله عز وجل سيعصنك وما كان الله عز وجل ليمنع قاصده من الوصول إليه ما كان الله عز وجل يمنع أحدا يريد أن يقبل عليه وأدرك هذه الحقيقة من هل تظن أنني سأقول لك أدرك هذه الحقيقة نبي أو أدرك هذه الحقيقة صديق أو أدرك هذه الحقيقة العالم الفلاني أدرك هذه الحقيقة عدونا اللدود والعقب تلكأود إبليس الرجيم طاله تعالى على لسانه يوم دار ذلك الحوار الرهيب بينه وبين ربه يوم تكبر على ربه واستعصى بذنبه قال طالفه بعزتك لا قهويهم اجمعين اجمعين ثم استثنى طائفه من الا عبادك منهم المخلصين اي هؤلاء المخلصين لا أستطيع أن اقهويهم أي لقد اربكوني والهبوني باخلاصهم إذا كنت دائما تباشر هذا الأمر تخلص لله عز وجل لا تبتغيك غير وجه الله عز وجل فأعلم أن الله عز وجل سيجعل لك خاتم العصر بمعنى أنك تعصم من الفواحش ما ظهر منها وما بطر ولو عصيت وفقت للتوبة لا تبقى على تلك الحال لماذا؟ لأن الشيطان بعد وقوعك في المعصية يسارع إلى أن لا تتوب عندئذ لا يمكن أن يسلق عليك بل إنك ستتوب إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسرون هذه الحقيقة أدركها إبليس وأيضاً علمنا إياها ربنا سبحانه وتعالى في قصة نبي الله الكريم ابن, الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام قال عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين إخلاصه هو الذي نجاه من أن يقع في كيد الكائدين صحيح إنه دخل السجن صحيح إنه قيل عنه وقيل لكن هذه مصيبة؟ تهون أمام المصيبة في الدين وما أعظم ما يذكره العلماء بهذا الصدد قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طلق ثلاثة رهض ممن كان قبلكم فأذركهم المبيت أو فآواهم المبيت إلى غار دخلوا غارا كهفا قال فانحضرت عليهم سخرة من الجبل فسدت عليهم الغار عندئذ تذكر فقالوا لبعضهم بعضا إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والعمل الصالح وأخلصه وأصوبه لا ينجيكم من الآن إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم ففتش كل منهم في ديوانه ففتش كل منهم في أعماله فانتكلم الأول فقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا الغبوق هو شراب الليل اللبن الذي تشربه بالليل يسمى الغبوء والذي تشربه بالنهار يسمى الصبوع كان هذا الرجل يخرج يرعى الغنم ويحتطب الحطب ويأتي باللبن في المساء ليسقي به والديه وكنت لا أغبق قبلهم أهلا زوجة ولا ولدا ولا مالا أي ولا عبدا من العبيد الذين هم لديه قال فنأى بي الطلب يوما مرة نأى أي بعد بي الطلب ما شعرت بنفسي حتى ابتعت فلما رجعت لم أي لم أرح عليهما لم آتي بالمساء كالعابة فأتيت لأغبقهما غبوقهما فوجدتهما, فوجدتهما نائمين هنا وقع بين أمرين قال فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا هذا مطرقة والثاني وكرهت أن أوقظهما يعني الآن وقع بين أمرين وهو في الحقيقة لدينا ليس بيش مشكلة يلا اسقي من حضر وللحق به من كان من بعد لكن هو رأاه مشكلة أنه الآن سيقدم على والديه الولد والأهل قال فبقي القدح في يدي تصوروا يا أخوانا فبقي القدح في يدي ممسكه حتى بارق الفجر حتى بارق الفجر كره أن يوقظهم وأولادي يتضاغون تحته أي يصيحون من شدة الجوع يتضاغون تحته رأى فيهم البكاء والجوع حتى بارق الفجر فاستيقظ فنولتهم غبوقهما الآن هذا العمل لا شك أنه من أعظم الأعمال فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عن ما نحن فيه من الصخرة قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج لو شاء لو كان وحده لفرج الله عز وجل عنه مباشر لكن الله عز وجل أراد أن يستخرج من هؤلاء الثلاثة صالح أعمالهم الآن نهض الثاني فقال اللهم إنه كان لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي وكنت قد راوتها عن نفسها فأبت حتى ألمت بها سنة من السنين أي مجاع فأتت فأعطيتها عشرين ومئة دينار مبلغ خيالي عشرين ومئة دينار مبلغ خيالي يفوق 500 مليون في أيامنا هذه فأعطيتهم عشرين ومئة دينار على أن تخلي بينه وبين نفسه حتى إذا قادرت عليها حتى إذا قادرت عليها قالت اتق الله ولا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه إذا أردت أن تفض الخاتم فعليك أن تأتي من باب الحال الباب الزواج قال فتحرجت أن أقع عليها فقمت وهي أحب الناس إلي وتركت لها الذهب الذي أعطيتها إياه ولا شك أن هذا يسأل الله تعالى بعفته يسأل الله تعالى بخوفه اتق الله كلمة زرعت في قلبي فحركت هذه الأعضاء فنهض اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عننا ما نحن فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فانفرجت شيئا إلا أنه لا يستطيعون الخروج نهض الثالث الآن فقال اللهم إنه كان لي أجراء استأجرتهم يعملون فأعطيت كل واحد منهم أجره غير واحد ترك الذي له وذهب فثمرته له ثمرته أي استثمرته عملت له فيه حتى صار له من البقر والغنم والإبل والرقيق الشيء الكثير فجاء بعد حين بعد سنوات جاء فقال يا عبد الله أذي إلي أجري فقال له كل ما تراه عينك من الإبل والبقر والغنم والرقيق لك فقال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي فقال أنا لا أستهزئ بك قال فأخذ ما له واستاقه ولم يترك باله شيئا فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه قال النبي عليه الصلاه والسلام فانفرجت عليهم الصخرة فخرجوا يمشون هديف كل ما سمعته أردت سماعه مرة أخرى لما فيه من, العظة من العظات العظيمة هذا يستدل به على بر الوالدين يستدل به على فضل العفة يستدل به على الحسن المعاملة وأعظم شيء يستدل به ما يفعله الاخلاص أن الله عز وجل ما أجابهم لاجل بر الوالدين ولأجل العفة بل وحدها بل لأجل إخلاصهم العمل لله تبارك وتعالى وهنا نسأل أنفسنا ما بالنا قد سدت علينا كثير من الصخور ولم, ولم تفرج علينا شيء من الغيران ما بالنا قد تحولت همومنا وغمومنا إلى جمرات ولهيب ونيران هل خلت جوارحنا من صالح الأعمال أم خلت قلوبنا من الإخلاص للكبير المتعال نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل والعصمة من الزيغ والزلب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 اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من ثمارات الإخلاص أيضا التي نريد أن نقططفها معكم في هذا المقام ونطعم طعمها من هذا الكلام أن الإخلاص لله تبارك وتعالى أعظم شرط لتحقيق المصر النصر الذي تسمعون الناس عنه يتكلمون النصر الذي ترون الناس عنه يتحدثون بل ويتشدقون اختلفت مذاهبهم وتنوعت مشاربهم اختلفت أفكارهم كلهم يسأل عن سر سر وقوع امته الإسلام بين براثن الكفار لام سؤال لا تجد وسيله من وسائل الاعلام في هذا العصر الا وتفتح منه حصه كبيره يطيرون في ذلك الكلام وسموه سرا والله ما هو والله ما هو بسر كيف يكون سرا الله تبارك وتعالى قد بيّن لنا في كتابه ومحكم خطابه والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا في كلامه وأحاديثه خير الدنيا والآخرة ومن جه ذلك فليلحق بالقاطرة قاطرة أهل الإيمان لو جئت إلى أهل الإيمان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 يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يقعون في الشرك الأكبر ولا يقعون في الشرك الأصغر أن تصرف كل عبادة لله وحده لا شريك له ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون نزلت هذه الآيات أيها المؤمنون في في الأيام الأولى من الهجرة النبوية كما لا تعلمون نزلت في الأيام الأولى يوم كانت المدينة تخشى الخطر تخشى أن يتكالب عليها المشركون من ذئاب البشر كانت المدينة في تلك الأيام بلدة وحيدة صغيرة أي في جزيرة العرب بل في العالم كل وحدة هي توحد الله عز وجل كل مؤمن في تلكم الأيام الأولى كان ينتظر أن ينغرز في عنقه أو صدره سهم او أن يلج في بطنه أو كالقوته رمح من رماح المشركين كانوا في أعظم خوف وذعر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤرقه كان لا ينام خوفا على المدينة فهي اليوم بين المطرقة والسندام كيد الأعراب الحاقدين كيد المشركين كيد اليهود وكيد المنافقين أين المفر؟ تحدثنا أم المؤمنين عائشة رضي, عائشة رضي الله تعالى عنها حيث كانت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت ذلك الشبح شبحوا الأرق والسهر الذي امتلك قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عنها واللفظ للإمام المسلم تقول أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال استمعوا إلى هذا التمني ليصور لكم الحال الذي كانوا عليه ماذا قال؟ ليتا رجلا صالحا من أصحاب يحرصون الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا إذركم يتوكل على الله تبارك وتعالى لكن مع اتخاذ الأسبوع. لكن ليت رجلا صالحا من أصحاب يحرصون الليلة قالت فسمعنا خشف سلاح رجل أمام الدار بسلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلم من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاس رضي الله تعالى أنا سعد بن أبي وقاس جيت أحرسك يا رسول الله صلى الله عليه و سلم في رواية خشيت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم و الله. قالت عائشة فنام رسول الله صلى الله عليه و حتى سمعت غطيطة أي الشخير كناية عن شدة التعب وشدة الهم الذي كان يحمله يخشى على المدينة وليس هو فقط الذي كان مهذدا من قبل المشركين كل منهم كان يحمل سلاعة بالليل والنهار جاء في مستدرك الحاكم وذلائل النبوة للإمام البيهق رحمه الله تعالى والطبراني رحمه الله تعالى بسند صحيح عن أبي بن كعب قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآوته الأنصار رمتهم العرب كلهم عن سهم واحدة أي كل العرب صاروا أعداء لهم عندئذ قال فكنا لا نبيت إلا في أيدينا السلاح وإذا أصبحنا أصبحوا في أيدينا السلاح رعب عجيب المشركون كلهم بخيلهم وراجلهم ورماحهم وسيوفهم كلهم صوبوا ضربتهم على المدينة البلدة الوحيدة التي غمرها التوحيد وعبادة رب العبيد أبي بن كعب يقول فكنا نقول ترى, ترى هل نعيش مطمئنين حتى لا نخاف إلا الله عز وجل أي هل سيأتي علينا يوم نبيت فيه لا نخشى إلا الله عز وجل كان في رعب عجيب وهذا الكلام يقوله من أبي بن كعب وغيره سادات الشجعاء وسادات الفرسان لكنهم الآل يحكون لك واقعا لتتصور ذلك الخوف الذي كلم لك المدينة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 قوليبدنا انهم بعد خوفهم امنا بشر يعبدونني لا يشركون بي شيئا وكفروا بعد, بعد ذلك بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون هنا اكتفى المسلمون بان حملوا شلاح هذه الايه صبت هذه الايه في قلوبهم الطمانينه صب فكانت عليهم بردا وسلاما وعلموا أن وعد الله حق وأنها قوله وكان لهم ما كان كما تعلم بدلهم الله عز وجل من بعد خوفهم أمنى ومن بعد ضعفهم طوى لأنهم ما اشتغلوا بالوعد بل اشتغلوا بالشر كانوا قد حققوا الشر فكانوا من أعظم الناس الإخلاصا لله تبارك وتعالى فما بال أيدي الكفار اليوم تصل إلينا هذا هو السر أولئك الذين تسمعونه يتحدثون عن سبب انتكاسة الأمة لا بد أن يعوى قول ربنا عز وجل في هذه الآية هذا هو الإخلاص لعمل الله عز وجل لابد على هذه الأمة أن تعود إلى رشدها فتمزع وتمحو كل آثار الشرك بربنا سبحانه وتعالى آلاف مؤلفة من العباد يعبدون من دون الله تعالى أما الشرك الأصغر والشرك اللفظ فهذا لا يمكنك أن تحيط به شاع في حتى أهل الإيمان أهل الإحسان أهل الدين الذين يشتغلون في الدين ترى فيهم شيئا اسمه الريع إلا من رحم ربك عز وجل وقليل ماهم فلابد إذن أن يعوا أن المخرج من كل ذلك هو الإخلاص أولئك الذين هذا الله فبهداهم مقتدر ويدل على ذلك ويؤكد ذلك كله أحاديث عجيبة تسمعونها ففي مسند الإمام أحمد وسنن النساء عن مصعب بن سعد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه سعد بن أبي وقاصم قال إنما تنصر هذه الأمة بضعيفها ضعيف إنسان ضعيف وهم الذين نسموه، نسميهم بجنود الخفاء إنسان لو رأيته لو لا الواجب لو لا الله أوجب عليك أن تلقي عليه السلام ما ألقيت تحتقره إنسان إن غاب لا يسأل عنه وإن حضر لا يسأل عنه هؤلاء هم الذين نسميهم بجنود الخفاء وناسهم فسمهم من العوام وإلا فهم عند الله عز وجل في أعلى مقام إنما تنصر هذه الأمة بمن؟ بضعيفها كيف؟ قال بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم تنصر هذه الأمة بصلاتها وبدعائها وبإخلاصها فسطر على كلمة إخلاصها هؤلاء جنود الخفى يعملون لله عز ولا يبتغون أجرا من أي أحد لا يسمع بهم أحد لا يسمع بهم أحد من بنى الشيء الفلاني والله لا نعلم ربما فلان ينسبون العمل إلى غيره من ألف هذا والله لا نعلم من تصدق على هؤلاء والله لا نعلم أناس أخفياء هؤلاء هم الذين ينسور الله تعالى بهم الأمة لذلك نجد الربط الشديد بين الإخلاص وبين العزة والتمكين في حديث نسند إمام أحمد عن عبد الله بالمسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بشرى بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والتمكين في الأرض هذا الذي نريده رفعة في الدين والتمكين في الأرض وأنه من عمل منهم عمل الآخرة يبتغي به أجرا في الدنيا فما له في الآخرة من نصيب بشرط أن يكون عمالنا لله تبارك وتعالى لا نبتغي به وجع غيره بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة في الدين والنصري في والتمكين في الأرض بهذا الشرط أنه من عمل منهم عملا من أعمال الآخرة يبتغي به أجرا في الدنيا والأجر ليس بالضرورة أن يكون مالا ربما كان مالا ربما كان جاه ربما كان غير ذلك فليس له في الآخرة من نصيبا أيها الإخوة والأخاوة إن الحديث عن ثمرات الإخلاص يطول طول جدا ولكنني سأختم حديثي بأن أسرد عليكم بعضها صردا فاعلم أيها المؤمن أن الاخلاص الإخلاص لله عز وجل من أعظم ما يجلب حلاوة الإيمان أعظم شيء يجلب حلاوة الإيمان أن تخلص العمل له أذكر لك حديثا واحدا ثم قس الحديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كد فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحب إلا لله يحب الإنسان لله عز وجل لأنه تقي لأنه موطيع لا يحبه لجاهه ولا لماله ولا لغير ذلك قس على ذلك كل شيء تفعله لله عز وجل تجد به حلاوة الإيمان روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من صره أن يجد حلاوة طعم الإيمان في رواء حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحببه إلا لله ومن ثمرات الإخلاص أيضا حب الله عز وجل وإذا أحب الله عبده كان سمعه الذي يسمع به بصره الذي يفسر به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لأعطينه ولا إن لا لأعيذنه الدليل على ذلك حديث في صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال النبي عليه الصلاه والسلام ذهب رجل يزور اخا له في قرية, في قريه فبعث الله ملكا في مدرجته يترصده اي بعثه عقبه يتبعه فلما أتى عليه قال إلى أين تريد؟ قال إلى القرية الفلانية أزور أخي لي في, في الله قال أولك عليه نعمة تربها أي لك مصلحة تريد إصلاحها والسعي إليها قال لا غير أني أحببته لله فقال له الملك ولا يدري أنه ملك فقال إني رسول الله إليك الآن أخبره إني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه وقص على ذلك يتفاعل الشيء لله عز وجل اخلاصا لله عز وجل فان الله سيحبك ومن ثمرات الاخلاص ايضا الثبات على الدين والاستقامة على شرع رب العالمين على شرع رب العالمين لذلك خذها قاعده ما من إنسان يرجع الى يكون على خير ثم يعود إلى شر يكون في نعمه ثم يصير في نقمه يكون حاريصا على كثير من الطاعات ثم يتركها فلم انه ذلك ان ذلك لاجل قله الاخلاص او انعدامه لذلك شاع لدى الائمه كالإمام مالك قال ما كان لله دام واتصل مفهوم المخالفه أنه ما كان لغير الله ضاع وانفصل ما كان لله دام واتصل وايضا من ثمرات من الثمرات العظيمه التي نريد أن تتحقق نحن نحكي واقع من ثبارات الإخلاص شيء عجيب هو ذهاب الغل والحق ذهاب الغل والحق الذي تجده ربما وجدته للمسلم تصير تحب كل مسلم بسبب إخلاصه والدليل على ذلك ما رواه الإمام عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مرئ مسلم شيء لو فعلته لا يحمل قلبك لأي إنسان غلل ثلاث لا يغل عليهم قلب مريء مسلم أن يخلص العمل لله ومناصحته أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءهم هذه بعض ثمرات الإخلاص التي نريد أن تظهر في جنباتنا نريد أن تظهر في حياتنا ونسأل المولى عز وجل الذي بيده مقاليد السماوة والأرض الذي بيديه الكلمتين وباصابعه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء نساله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والعصمه من الزيغ والضلل والزلل ونعوذ به سبحانه وتعالى نعوذ به سبحانه وتعالى نعود به, به سبحانه وتعالى ان نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط عليهم ولك كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مليج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من حق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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإحوان موط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيدا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 إذ يتنظى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدا وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك مَا كنت منه تحيد ونفح في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت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 منع علم الخير معتب مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلت وتقول هل من مزيد وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ آتَمَاتٌ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب مريب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخمود لهم ما